اللهم اغفر لجميع موت المسلمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وما على ذلك اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب وأعنهم على جواب الملكين يا أرحم الراحمين اللهم كلهم بعد الحبيب بحبيبك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 في Diri, Mähmän, wa Mähmän, Mähmän, Mähmän, Mähmän, Mähmän, Mähmän, Mähmän, Mähmän, Mähmän, Mähmän, Mähmän, مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم نور مرقدهم وعطر مشهدهم وطيب مضجعهم وآنس وحشتهم وارحم غربتهم ونفس كربتهم وطهم عذاب القبر وفتنته اللهم أنت ربهم وأنت خلقتهم وأنت هديتهم للإسلام وأنت قبرت روحهم وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِأَسْرَارِهِمْ وَعَلَانِيَتِهِمْ وَقَدْ جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ لَهُمْ فاغفِرْ لَهُمْ يَا غَفُورُ يَا رَحِيمُ اللهم اغفِرْ لَهُمْ يَا غَفُورُ يَا رَحِيمُ اللهم اغفر لهم ولنا يا غفور يا رحيم وارفع درجتهم في المهدين واخلفهم في عقبهم في الغابرين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين Ufsah lahum fiikku buri himwana uirlahum fiiħa. Laha illa lahu lahu lahu lahu lahu السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم اللهم حط عنهم ثقل الأوزار وهب لهم بالقرآن شمائل الأبرار وَجْعَلْهُمْ فِي مَقَامٍ مِّنْ قَامُوا لَكَ بِالْقُرْآنِ آنَا ءَالَيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ حَتَّىٰ تُجِبَ لَهُمْ غُفْرَانَكَ وَجَزِيلَ إِحْسَانِكَ وَمَوَاهِبَ صَفْحِكَ وَرِضْوَانَكَ